إ ل ا الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات فلهم أ ج ر غير ميول فما يكذبك بعد بالدين أ ل ي س الله ب أ ح ك م الحاكمين